بسم الله الرحمن الرحيم اَلَّا مِنَ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنَوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم، ولا يعلم الله الذين آمنوا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِن شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ مَا قَالُوا وَ قال ما عاتقاؤهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا أحد إلى قومه فلبث فيه ألف سنة إلا خمسين عاما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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واستقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إن ما اتخذتم من دون الله أوثانا مودّة بينكم في الحياة الدنيا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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بِمَا فيها لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضعق بهم ذرأا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجذا من السماء بما كانوا يفسقون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 فكذبوه فأخذته مرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكليهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في قدور الذين أوثوا العلم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 والذين آمنوا بالباطل وكفعوا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون كبالعذاب ولو لا أجلهم مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينه تَغْتَثُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ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 وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ قَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَمْ مِنْ دَارٍ لَمْ تَحْمِلْ رزقها اللَّهُ يرزق وهو ها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا الله فانا الله يبسخ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا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 فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللَّهِ يكفرون وَمَن أَظْلَمُ مِمَن يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّب بِالْحَقِ لَمَّا جَاءهُ أَلَعِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّ وَلِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدِيَ أَنَّهُمْ